إنه يعلم الجهر وما يخفى ونُيسِهُك لِلْيُسْرَى فَذَكِرْ إِنَّ فَعْتِ الْيَقْرَى سَيَذْكَرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى الْنَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى